بسم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله في السماوات وما في الارض سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم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 إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس إن الله يحب الذين يقاتلون وَإِذ قَالَمُ سَالِقَوْمِهياَا قَوْمِ لِمَتُؤذُونَنيِي وَقَدتعلمونَ أَِّي وَسُول اللَّهِ إلَيْكُمْ وَإِمْ قَالَمُوسَالِقَوْبِهِيَا قَِِمَ تُؤذونَنيِي وَقَدتَّعَمونَ أَّ رسُول اللَّه لَْكُمْ فَلََّا فَرَنَّلَذُ وَأَضَلَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ والله, وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إليكم مصدقا 111. وإذ قال عيسى بالمريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا 112. مصدقا لما بين يدي وَمُبَشِّرًا التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد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 ومن اظلم ممن افترا على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام ومن اظلم ممن افترا على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُونَ نُورَ اللَّهِ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَبَشِّرِ الرَّسُولَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ على الدين 117. يا أيها الذين آمنوا هل أذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 117. تؤمنون, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 118. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 117. ويقول لكم إن كنتم تعلمون 118. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن 119. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري 117. الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن 118. ذلك الفوز العظيم 119. وأخرى تحبونها 110. نصر من الله وفتح قريب 111. نصر من الله وفتح وبشر المؤمنين, وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ قَالَ فَآمَنَت طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَائِفَةٌ فَآمَنَت